بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في قاعده من أدراك من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت أو أدرك الصلاة والكلام فعلا في الجهة الثالثة وهي بيان المعاني المحتملة لهذه الرواية والمعاني المحتملة ثلاثة ان مفاد الرواية التوسعة الواقعية أو أن مفاد الرواية التوسعة التنزيلية أو أن مفاد الرواية مجرد الاعتبار من دون أن يكون هناك توسعة أو تنزيل فهنا ثلاثه اتجاهات الاتجاه الاول ان مفاد الروايه التوسعه الواقعيه بمعنى ان دليل من ادرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة أو أدرك الوقت حاكم على دليل شرطية الوقت حكومة واقعية بنحو التوسعاء فدليل شرطية أحسنتم فدليل شرطية الوقت يقرر أن لا صحة للصلاة إلا في الوقت ولو كنا نحن ودليل الشرطية لقلنا بان خروج بعض الصلاه عن الوقت مانع من صحتها ولكن مقتضى قوله من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه الحكومة وتوسعة الشرط ألا وهو شرطية الوقت توسعة واقعية لما يشمل مقدار ركعتين هذه التوسعة الواقعية أيضا تتصور على نحوين لانها اما شامله للمختار و أو او انها خاصه بالمضطار لكن لا يحتمل النحو الاول بهو أن يكون مفاد الرواية توسع الشرطي واقعا بحيث يشمل جميع حالات المكلف وإن كان مختارا فإن مقتضى ذلك طرح أدلة الشرطية إذ مقتضى اشتراط صحتي الصلاه بعدم شروق الشمس يعني صحتها ادائان مقتضى اشتراط عدم صحه الصلاه مقتضى اشتراط الصلاة أداءً بعدم شروق الشمس او غروبها لا يجتمع مع التوسعة الواقعية لجميع حالات المكلف إذ لا يبقى لهذا الشرط موردون فلو التزمنا بالنحو الأول من التوسعات لكان ذلك طرحا لدليل الشرطيه ومقتضاه جواز أن يؤخر المكلف الصلاة اختيارا إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعه إذ الوقت موسع واقعا لما يشمل مقدار ركعه النحو الثاني يعني لو يعني يعني يعني بقى آخر شيء هو باختياره بعد باختيارها الشكل قاعد لا ايه. الجواز التكليفي معناه أنه يجوز هي تشمله لكن لو كانت توسعه واقعية لكان يجوز له تكليفا لا نتكلم في الجواز الوضعي نتكلم في الجواز التكليفي لو كانت واسعه واقعا يعني ما يشترط واقعا إدراكوا شنو الأربع ركعات إذن يجوز الاختيار عن التأخير تكليفان يجوز الاختيار عن التأخير ما نتكلم في الجواز الوضعي لو أخر شملته أملا دي مسألة ثانية نتكلم الآن في الجواز التكليفي تعال. لكن الصلاة صحيح على كل حال ما الجواز الوضعي موضعي. الجواز الوضعي شيء آخر غير الجواز التكليفي بسرعة الشرقية ناظر لتأخذ الوضعي <توسع> لازمه أثر أثر اتساع الوقت واقعا واختيارا إلى ما يشمل مقدار ركعا أثره جواز ذلك تكليفا بعد ما يصير توسع واقعية إذن إذن لم يصار توسع صار توسع تنزيلية من حيث أثر دون اثار ما صار توسع واقعي توسع واقعي يعني الواقع من الاول هو هذا الواقع من الاول ان الغروب والشروق لا دخل لهما لا دخل لهما إذن يجوز الاختيار بعد نحتاج واما النحو الثاني وهو توسعه دليل الشرطية توسعه واقعيه لكن لخصوص المضطر وان اوقع نفسه في الاضطرار بسوء اختياره كما لو رمى نفسه في داخل البحر بحيث لا يمكن خروجه منه الا بعد مضي الوقت بحيث لا يبقى إلا مقدار ركعتين فبناء على هذا أي أن التوسعة الواقعية خاصة بالمضطر ولو كان اضطراره بسوء اختياره عليكم السلام لا يرد محذور نقض الشرط انما يكون شنو تخصيصا لدليل الشرطية وليس نقضا له الا انه مما لا قرينه على هذا التقييد وهو اختصاص قاعده من ادرك بشنو بالمطار ما طلعنا الاختيار احنا قلنا لو اخرى باختياره شملته القاعدة وضعان وان لم يجز له تكليفا ما قلنا بان هذا خارج نتكلم تكلم الان وضعا ما خرج فرض الاختيار وضعا حتى نقول اذا لم يلقى الا فرض الاضطرار يسمى ولا ما منه بس الشيء لا. اختيار ما قصده مضطر انا باختياري لكنني لست مضطرا لا هذا لا يسمى اضطرارا لم يضق وقته لاجل الاضطرار ضاق وقته للتاخير العمدي لانه ضاق وقته لاجل الاضطرار هذا لا يقال له مضطر هذا الذي اخر عمدا حتى لم يبق الا مقدار وركعه لا يقال له هذا شخص مضطر هذا مختار بخلاف من استلزم اضطراره ضيق الوقت لا تاخيره العمدي الاتجاه الثاني ان يقال ان مفاد الروايه مجرد التنزيل وليس مفادها التوسع الواقعية أي أن حكومة الرواية على دليل الشرطية حكومة تنزيلية وليست حكومة واقعية وهذا الاتجاه ايضا يتصور على نحوين النحو الأول أن يكون تنزيلا في الوقت والنحو الثاني أن يكون تنزيلا في غير الوقت وما هو الفرق بين التنزيلين؟ والفرق بين التنزيلين؟ أن مفاد من أدرك تنزيل للوقت أي أن الوقت بمقدار ركعه بمنزلة الوقت الواسع لي تمام الصلاة فإنّه يترتب على التنزيل من حيث الوقت جريان استصحاب بخلاف ما إذا كان التنزيل غير ناظر للوقت فمثلا لو فرضنا أن شخصا قطع بأنه لن يدرك اربع ركعات وإنما يشك في أنه هل سيدرك ركعتان أم لا فإذا كان مصب التنزيل هو الوقت الوقت بمقدار ركعه بمنزله الوقت التام فيجري الاستصحاب في الوقت مقتضى استصحاب بقاء النهار بقاؤه بمقدار ركعه وأما إذا افترضنا أن التنزيل لا علاقة له بالوقت اصلا وإنما يقول ركعه بمنزله تمام الصلاه فمصب التنزيل الركعه وليس مصب التنزيل الوقت ادراك ركعه بمنزله ادراك تمام الصلاه فحينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب في الوقت لان الوقت خارج عن اطار التنزيل الشرعي إذن فيتصور نحوان للتنزيل التنزيل من حيث الوقت والتنزيل من حيث غيره فإذا قلنا بالتنزيل من حيث الوقت فهنا أيضا أفاد السيد الإمام قدس سره صفحة 144 من كتاب الخلال على فرض أن التنزيل للوقت هل هو تنزيل بلحاظ جميع الآثار لكل مكلفين أو هو تنزيل بلحاظ جميع الآثار لخصوص المضطر أو هو تنزيل من حيث الأثر البارز وهو كون هذه الصلاة أداء أم لا؟ وعلى الجميع يجري استصحاب بقاء الوقت ويترتب عليه اثره إنما تختلف في الآثار الأخرى. فإن قلنا بأن تنزيل بلحاظ جميع الاثار سواء كان ذلك لجميع حالات المكلف او لخصوص المضطر المهم ان التنزيل بلحاظ جميع الاثار فلا يمكن ان يقصد به التنزيل بلحاظ جميع الآثار بحيث يكون كالقول الاول وهو شنو التوسعه الواقعيه اذ لو كان مرجع جميع الآثار الى ذلك القول لم يكن التنزيل صحيحا بل كان شنو لغوا لان هذا عباره اخرى عن التوسعه الواقعيه فلو كان التنزيل بلحاظ جميع الآثار إما لجميع حالات المكلف أو لخصوص المضطر إذن فالتنزيل لغو لأن مرجع ذلك إلى أن الوقت واقعا واسع إما لجميع حالات المكلف أو لخصوص المضطر فإقحام مسألة التنزيل شنو لغون إذ لا معنى للتوسع الواقعية إلا ترتب آثارها الشرعية فإذا افترضنا أن جميع الآثار تترتب فسواء قلنا بأنه توسع أو تنزيل فإن ذلك مما لا دخل له في البين إذن فليكن المقصود بهذا المسلاك ألا وهو مسلك ال تنزيل من حيث جميع الآثار يعني ما هو أوسع دائرة من كون الصلاة أداة؟ أي ليس المقصود بالتنزيل خصوص هذا الآثار وهو كون الصلاة أداة؟ بل ما هو أوسع من لا جميع؟ آثار بحيث يكون مساوقا للقول بالتوسعه الواقعيه فمن تلك الآثار يعني نضرب أمثلة فمن تلك الآثار مثلا نفوذ نذره ويمينه وشرطه لو نذر او أقسم او شرط على نفسه ان تكون صلاته في الوقت مو أن تكون صلاته أداءا الفرق فرق بين الصياغتين كان محل نذره ويمينه وشرطه أن تكون صلاته في الوقت فإنه ببركة التنزيل في الوقت يترتب شنو هذا الاثار كما أنه بناء على ذلك يعني على التنزيل بلحاظ الأثر الواسع ما ذكره السيد الإمام نفسه وأشار إليه من أنه لو صلى مستدبرا للقبلة ولم يلتفت إلى أنه صلى مستدبران إلا بعد غروب الشمس لكن هو ما زال ما زال يصلي مع أنه ما زال في صلاة العصر أي بعد أن أدرك ركعة من صلاة العصر في الوقت شنو وغابت الشمس تفت إلى أنه شنو مستدبرون فإن قلنا بأن التنزيل في الوقت بالحاض سائر الآثار أي ما هو أوسع دائرة من كون الصلاة اداء فمقتضى ذلك أنه يجب عليه القضاء لأن من التفت في الوقت الى انه مستدبرون يعيد او يقضي وهذا الشخص بعد ان نزل الشارع وقته منزل التمام الوقت يعد ممن التفت في الوقت الى ان الصلاه مستدبره للقبلة مع انه لم يلتفت الا بعد غروب الشمس بخلاف ما لو قلنا بأن هذا التنزيل خاص بأثر واحد وهو كون الصلاة أداءا فغاية ما ثبت بهذا التنزيل كون الصلاة أداءا أما أنه الآن قد التفته في الوقت فلا وإنما التفت إلى الاستدبار بعد الوقت ومقتضاه أن صلاته صحيحة ولا يعيد ولا يقضي إذن فهناك فرق بين كون التنزيل بلحاظ خصوص هذا الاثار وهو كون الصلاة اداء وبين كون التنزيل بلحاظ الأثر أو ساعة الذي ذكرنا له بعضا امثله هذا النحو الاول من التنزيل النحو الثاني من التنزيل ان يقال ان التنزيل فقط عفوا ان التنزيل ليس بلحاظ الوقت بل بلحاظ الصلاه الصلاه بمقدار ركعه كالصلاه التامه المصلي الذي ادرك ركعه كالمصلي الذي ادرك تمام الصلاه ونحو ذلك فالتنزيل ليس ناظرا للوقت بل لامر خارج الوقت ومقتضى هذا لو كان التنزيل بهذا النحو هو عدم جريان استصحاب كما قلنا فضلا عن عدم جريان الآثار الأخرى فالمكلف سيدنا يستطيع في آن واحد أن يجمع بين الصلاة وبين الإفطار فهذا المكلف بعد ان ادرك ركعه في الوقت وحصل الهروب فهو يقول من جهه الصلاه انا ما زلت في صلاه العصر ومن جهه الافطار حيث انه كان صائما له ان يستنشق الغبار غليظ وهو في الصلاه ويرمس راسه ويرمس تمام راسه في الماء ويتناول واذا كان في فمه حبه سكر مثلا ابتلعها واشباه ذلك فهو من جهه الصوم خرج عن النهار وان كان من جهه الصلاه ما زال بل في صلاه العاص نعم الاتجاه الثالث ان يقال ليس في هذه الروايه لا توسعه واقعيه ولا تنزيل وانما مفادها مجرد حكم شرعي وهو ان الصلاه اداء فكانه مباشرتان يقول الشارع من أدرك ركعه فالصلاه اداء فليس هناك الا حكم الشارع بكون الصلاه اداء من دون ان تتضمن الروايه توسعه او تنزيلا وهذا هو الظاهر من لسان الروايه وذكر السيد الامام قدس سره صفحه 146 نعم مباحثة يصير مباحثة في الدرس مباحثة بعد الدرس أو تشكله أو يكون إشكاله أما الباحثة <تصفيق> قال إن الظاهرة منها يعني من الرواية تنزيل إدراك الصلاة منزلة إدراك تمام الصلاة عفوا تنزيل إدراك ركعة من الصلاة منزلة إدراك تمام الصلاة لا تنزيل الوقت بل لسان الرواية يخالف لسان تنزيل في الوقت. ليش؟ قال فإن التنزيل يرجع إلى الحقيقة الادعائيه وفي مثلها لا يرى المتكلم إلا تلك الحقيقة. فمن قال رأيت أسدان يدعي كون المرئي أسدان، لا غير. فإن ذكر معه بعض خصوصيات الإنسان كما لو قال رأيت اسدا مثلا يحل المسألة الرياضية خرج الكلام عن الحقيقة الادعائيه وفي تلك الروايات يعني من أدرك يكون الوقت منظورا فيه وأن الوقت خرج ومعه كيف يدعى أن تلك القطعة وقتون ومحصل كلامه أنه لو كان مفاد الرواية التنزيل من حيث الوقت فكأن الشارع قال الوقت بمقدار ركعة كالوقت التام فإن مرجع التنزيل إلى الحقيقة الادعائيه والحقيقة الادعائيه لا تجتمع مع ذكر خصوصية من خصوصيات المشبه فإنك متى ذكرت خصوصية من خصوصيات المشبه خرج اللفظ عن كونه حقيقة؟ الادعائيه بل صار تشبيها فمتى ما قلت رايت اسدا مثلا يرمي النابل او رايت اسدا ياكل ال... عفوا رايت اسدا يحل المساله الرياضيه فهذا ليس دعاء هذا شنو تشبيه فلا بد لكي يكون تنزيلا وحقيقة ادعائيه من عدم ذكر خصوصيات المشباه والاقتصار على قولك رأيت أسدان وهذا لا ينطبق على هذه الروايات فإن قوله من أدرك ركعة من الوقت متضمن للاعتراف بأن الوقت قد خرج فنفس هذا التعبير من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الصلاه هو بنفسه متضمن عرفا للاعتراف بان الوقت شنو قد خرج ومع تضمنه للاعتراف بخروج الوقت فقد ذكر خصوصيات المشبه فكيف يكون تنزيلا وحقيقه ادعائيه فلا محاله ليس مفاد هذه الروايات التنزيل من حيث الوقت وانما التنزيل من حيث الصلاه اي من ادرك ركعه فقد فهو منزل منزله من ادرك تمام الصلاه وما ذكره من حيث النتيجة صحيح لأن لسان الرواية هو منصب على الركعة وليس على الوقت حيث لم يقل من أدرك من الوقت مقدار ركعة فقد أدرك الوقت وإنما مصب التنزيل على الركعة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة هذا صحيح ولكن الطريق الذي اختاره ليس تاما فإنه لا مساوقة بين التنزيل والحقيقة الإدعائية فدعوى أن التنزيل يندرج تحت الحقيقة الإدعائية فإذا لم تنطبق قلوا إياه عليه الحقيقه الادعائيه فليس تنزيلا هذا اول الكلام بل ليس التنزيل الا لسان اعطاء حد شيء لشيء اخر فمتى اعطيت حد شيء لشيء اخر كان قلت الطواف بالبيت صلاه كأن قلت مثلا لاربا بين الوالد وولده وامثال ذلك فهو شنو من قبيل التنزيل تضمن بعض خصائص المشبه به حفر المشبه ام لم يتضمن وقد قلنا بانه لا يعني لا يستفاد من الروايه قرينه على اراده التنزيل فضلا عن التوسعه الواقعيه وانما غايتها بيان حكم شرعي وهو ان الصلاه شنو أداؤه بعد هذه الجهه هذه الجهه شنو كانت ثالثه نصل الى الجهه الرابعه وهي الفروع المترتبه على قاعدة من أدرك الفرع الأول الذي تعرض له السيد الإمام صفحة 159 من كتاب الخلال هو من أدرك ركعة من أول الوقت هل تشمله القاعدة أم لا فمن دخل في صلاة الظهر خطأا معتقدا أن الظهر قد دخل فدخل في الصلاة فاكتشف أن ثلاث ركعات من الظهر كانت قبل الزوال وأنه لم يقع منها بعد الزوال إلا مقدار ركعات فهل يشمله من ادركه ركعة من الصلاة فقد أدرك شيخ حسين أم لا فأفاد بأنه قد يقال بأن هذه الرواية مطلقة تشمل أول الوقت و آخر الوقت. وهي بذلك تكون حاكمة على رواية إسماعيل بن رباح أو رياح عن أبي عبد الله عليه السلام في الوسائل باب خمسة وعشرين من أبواب المواقيت حديث واحد قال إذا صليته وأنت ترى أنك في وقت يعني صليت معتقدا دخول الوقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت شنو وأنت في الصلاة فقد أجزأت فإن مقتضى إطلاقها أنه متى دخل الوقت ولو اثناء تشهد فقد صحت الصلاة فلو كنا نحن وإطلاق رواية إسماعيل لقلنا من دخل صلاة الظهر خطأا فانكشف له ولو قبل السلام فانه شنو فإن صلاته صحيحة بينما مقتضى مفهوم قاعدة من ادراك لا مقتضى منطوقها مقتضى مفهومها أن من لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة إذن مقتضى مفهوم حديث من أدرك تضييق إطلاق رواية إسماعيل وأنه لا يكفي في إدراك الصلاة أن تدرك شيئا من الوقت بل لابد من إدراك ركعه فلو قلنا بشمول روايتي من أدرك لأول الوقت لكانت مضيقة؟ لإطلاق رواية إسماعيل ابن ربا فإن قلت عدم إدراك الصلاة في وقتها لا ينافي الاجزاء أيمكن الجمع بين رواية إسماعيل ورواية من أدرك بأن نقول مقتضى رواية من أدرك بحسب مفهومها أنه لم يدرك الصلاة لأنه لم يدرك ركعته لكن هذا لا يعني عدم صحتها ومقتضى رواية إسماعيل أنها صحيحة فلا تنافي بين عدم إدراك الصلاة وبين شنو القول بصحتها إن قلت قلت هذا غير وجيه لأن العرف يستفيد من عدم إدراك الصلاة شنو بطلانها وعدم إجزائها مضافا إلى أن المستفاد من موثقة عمار السابقة فإن صلى ركعة من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته المستفاد من مفهومها أنه إن لم يدرك ركعة لم تجز صلاته هذا الان هو جاي يناقش هذا كله مجرد شنو تصوير, تصوير الان سيدنا هو بيناقش هذا ولكن يمكن الخدشه في شمول القاعده لاول الوقت بان يقال ان ظاهر عنوان من ادراك بحسب الفهم الحدائقي للروايات ظاهر عنوان من أدراك الفوز مع الفوت الفوز مع الفوت يعني فاز بشيء من مع فوتي أكثر فمن فاز بشيء مع فوتي أكثر يقال له أدراك وهذا إنما ينطبق على اخر الوقت نظير ما ورد في كتاب الحج من ادرك المشعر فقد ادرك الحج حيث انه فات منه ما هو المهم وهو الوقوف في عرفاه فاذا ادرك المشعر فقد ادرك الحج وهذا لا ينطبق على اول الصلاه عفوا على اول الوقت فإن الوقت ما زال باقيا وواسعا فلم يفت منه أغلبه حتى يقال له فاز بشيء منه وفات منه أغلبه فقد أدرك ركعة منه فتأمل والتفيد نحن إن شاء الله يوم الخميس ندرس درس الفقه مباشر باشر شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام عوضا عن ذلك ندرس الفقه يوم الخميس في مدرس الامام في الحسن المجتبى الحمد لله رب العالمين